باركس لما جنبنا راجي زي شريط نتم عبيتي اسبوتن عبيتي أنستن اقولهتم كوتاتهم كلهم زيت مهارو وسحفون كمبوبون زي كولو بطقوس دباله اغباب درسي يتربلحو وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى زدرتزي إخلاص زلوه ويقبره همؤون إن شاء الله كل هزبنا كبسح من ربي سبحانه وتعالى ألمنا وربي إبن الله تبارك وتعالى دماني كل هنا كنتكم بارك الزان وزنا كتاب ناي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى كلها هنا 50 فولته potom زي سمعنا له دماني مفتي ناي سعوديا ز نبره ربي يرحم له مراحل هم كبار العلماء ز ربي رحمه له انتهي يا تبلز كتاب مالتيو الدروس المهمة لعامة الأمة أجدستي تمرتات نقولن هزبتات زيا عبارستي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة عبارستي هبوة ذا زي كتاب زيا حاتم. نتعيب إلى الشيخ منباز رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة نأتو أنتعي الإزارة الحمد لله رب العالمين نأى الله فسكواسنا عالمون الزخناء مسقانا يقبايا والعاقبة للمتقين التخير دماء ما جرى شغو نتوم فرحت تربيه زخون أباخرة يرئوه أبز الدنيا ون. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد من الرسول صلى رسول صلى الله عليه وسلم دماء شفاقان سلامتان كاب ربي يردهم وعلى آله وأصحابه أجمعين كم بيت بيتسبنا الرسول صلى الله عليه وسلم كم أولن عرقتهم صحابة كلهم ربي يفتولهم يبلهم أما بعد باركسبل، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام. باركسي زعات حصل زبلا ألات، كل حفشو كل مسلم بحفشو فلتزجبوا يبزعبا دين الإسلام فلتزجبوا مالتي سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة طيز بالشميبوة ما الشغبين باز أقدستي تمهرتات نقول للنزبتات نقول للنزبي كبات صح مالتي وقمت أقدستي فعلا أقدستي وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين نرب دماء بزعى قيرون مسلمين وأن يتقبلها مني كبعد ما ربي قبل ليله إنه جواد كريم ربنا قاسي له بتحرزي الشيخ بن باز الدرس الأول قدامتي درسي قدامتي درسي سورة الفاتحة وقصار السور سورة الفاتحة درسه والسديم كم قول حسرت سوراتك سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور سور إذا سورة الفاتحة قلوس دال للنايب كم أقول مستقالة تنحى من سورة الزلزلة إلى سورة الناس سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض كسب سورة الناس الحمد سنال تلقينا تنكرأ لنا تلقينا مالت حادي يقرأك دد حريو تدق مالت ازغاء افزغان قزاء في زوترالو مغنياته الفاتحة ركل من اركان انتها يا شباب الصلاة سلازي ولاتم عبيتي ابوتاتنا ولا ولت عبيتي أدساتنا تعلمونهم تمس علمنا خلنا نروح ما نعلم صورة الفاتحة أبوين عطرة أبو حجواين عطرة نعي أدي صورة الفاتحة طري عباي نعي حتى نعي أموي نعي أقول حاوي نتم عبيت زي قرو خلنا قرو ما هذه واجبنا هناي يا مالتي وتصعيحاً للقراء أبرو يسير ما انت انقبر مالتي و انت تقاقهم لا كم زيئة تقرأ أبزيئة صعبة بالله مدى اللواء أبزيئة دمسغة حفزة أبزيئة كم زيئة قركة طراء الناقن علموا ما علنا مالتي وتحفيظاً كنحفزاً كألم ولا تهم عبيت تسعبوا الحمد قل أعوذ رب الناس قل أعوذ رب الفلق قل هو الله أحد قم لا بلوق حفز من تي أبصلاة ونكتقم له وشرح لما يجب فهمه كم يقول أنت عم قبر ما شرح قلت أنا يسوع كن وسديه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأركز شرحي قلت أنا سورة الفاتحة كن مقنياته مقنياتو ركن من أركان الصلاه سر زقنه ذا سوره الفاتحة. طيب رب سبحانه وتعالى انتي بسم الله الرحمن الرحيم انت تركم بسم الله بشم ربي اجمر لهو برب تحديزه اجمر لهو مالك الله كب إله زوجته إله مال الدماني مجزاتي زغبو نبينو مجزاتي زغبو حدا ربي هات ساذن حدا ربي كنجزا كمتا بسم الله لنا تجمعنا مالتي الرحمن از يوسف فيح زخون راهي زلو الرحيم تناد ماني نتو المؤمنين الله نتم كفار كي ترفيه يرحمي رب سبحانه وتعالى رحمن نخلو زرحم مالاته كي يدوم من كله أبلي عو أستيو يدى كسر تعناون يوبا إذن حفشاوي رهراهين يا رب فولي رهراهين يا رب نتوم مؤمنين كالو مالك الرحيم فولي رهراهين نتوم مؤمنين طيب الحمد لله رب العالمين الحمد مالت مسغانا يغبايو لله نتي مغزا تيسقبو اون بينو نغزو الله وخمس كان يغبؤو مقنياتو عالم ملوك زخرته ربي رب العالمين رب مالت كوسكوا مالت رب العالم في خصائص العالمين نعم له علم عالم ذن قممت الثلاث رحكيت مسلمه عالم نسماء الله عالم الملائكه عالمنا اغانن كله عالم ذلك سبات عالم نساتات الله عالم بحراتات عالم, عالم دماني اتخذته قالون بزحت علاماته نزل كل زخس كوسو الله ربي مسجانا يبصحى ولاون نزل هنسب كتب مسجونهم كلها ربي خلتي بون عا خا خيرك قبل كاسبذي جن كم تمسجانا يا رب بأكونه مغنياتو ربي, ربي خلتي مسحبو نعخا خيرك قبل ك جزاك الله خيرات ولا لغة لكن ربي سبحانه وتعالى تزعابي مسجانا زجبو ربي الرحمن رهو نقوله مخلوق زرهرة نقوله فطر زرهرة كافر يقول مسلم نقوله زرهرة زي الرحمن نقوله سفيح رهيز اللو غي تمام سفيح رهيز اللو رب الرحيم تلعن فولي رحمة زهوب من نتوم أن نتوم ممن طيب بدي حلين تايلو مالك يوم الدين مالك مالك ودناني نقص يوم الدين معلتي حساب معلتي كفلت مثال ما قيامه ناي قيامه نقص كبير نقول رب سبحانه وتعالى ناي كل نقصه لكنها بجدون يا نقوسنلو ونعززهم نظلم مسلمين على طاعة الله وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تنكفر ننقصنا دابلو زجزوهملو فبقى أنا إيه بحك إن السنة زلني ولا أبزدني أن تزيم أسيلكم أبآخيرات آنكسنتين كتر يوائكم مالكي يوم هندين شعوقا بقلت التل... نكسنتين توم زت عشا شوكم زنبرو أنتم كفار تسوك الدولوم زلوكم نزوم نقاوسي أنا بحق أن وناني يهما ما حدث قوم ريوائكم تانكسنتين قلت هنا ناقتر ونيات رب سبحانه وتعالى شو عن تايبن لمن الملوك اليوم نسنت لهم عن تين ماني يبل بعولو يحتت بعولو دم أيملس لله الواحد إيش القهار نحده ربي سيناس شو حتى انبياء نبيع نفس نفس الزمان شو عبت جيزيتكم بحشو بحشو تازى كونو زاربسب كمان وخشعت الأصواته الرحمن سلذي أيام مالت يا ترى ناي. مع التيب حتى نجصد خن. هذا الدنيا كله سو يا ربي. نزل يا ول نكسنته. في نكسنة الغيبوز والجن بي. جن خيامه مع التيشو حتى تون كفار كي ترفه. يا أمنه زلكسنة يا ربي. شو. الذي ناي قيامة معلتي والناني نجس ما طيب إياك نعبد نبينا خائن نعقات رحنا نجزى نبينا خان نعقات رحنا نجزى هذا سب كم زندابله أبشرك خاتويا طيب إياك نعبد وإياك نستعين باخينا دماني نحقس هباقات وراح نادم ما حجز ندلي طيب يا شباب إذا استعانة مستعيبة هذا تقارن نمت إياك نعبده وإياك إيش نستعين نمانتا تقارن نمت كأنه رب سبحانه وتعالى تخم سبل مادتي أنا نعيك تجزؤني ل خليقكم زلقون بين توحيدكم نعي تقزو كتقزوه لونه هل تقولوني هم جكا بقيم استحقزون حقزنا ببعض انت ربي نزع عبادة اخ لننا بلوني حقزكم ببقوم وإلا حدث كمي يقريوه من ربكو قزون انتداء حقزك هم ربي زي سبهونه كمي يقريوه توحيدك وفاق كمي يقريوه السلاة بده جيلو من يحيلو خبه رسول الله سبحانه وتعالى نتعيز بذل مالتي كتقزؤوني الى خالقكم كبكة قل كتقزؤوني ستقولوني هم بجاكب بقايا نستحقزوا فبقى حقزنا إذا عبادة بلوني أنا حقزب مالتي كالايتنا تبغني وإياك نستعين تا استعانا بدح العبادة تتقصها ذل نبعلا إذا استعانا حقزني قطولون وقال لهم عبادة نبعلا تحقز كيف ربك الطلبة على عبادة إياك نعبد وإياك نستعلم إهدين الصراط المستقيم تزعب يتحقز كيف ربك الطلبة إهدين الصراط المستقيم مالك نرحلنا قلوح من نقدر كين القاقل ما ننسي والجسد بحام قوله تخيضوك القاقل حتى ربك زعززوك ونسي لكن ربك تدعى أهدينا مرحنا يو شرطة المستقيم قد زبلت من قد يمان سقام من لا قصي زي بالله مالك ساد ما دين الإسلام عبد الإسلام ما كله التغاليل له مالك دين الإسلام كله تغاليل له قرآن بعسة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب والسنة قرآن حديث على فهم الصحابة على فهم السلف اذا كله تغليل له اذا كله غره في التوحيد يكون منهج منهج السلف وموافقات وعينو حسبني يا الله كتب لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من قدي ابزيعه فتقي سذا قنعت من قدي منين يا مالتي صراط الذين أنعمت عليهم شي شايز أحب كيوم؟ السلماني نتحكز قونة منجد كذ زبالة منجد إذا ما رح كيوم؟ كنا توم دمان ها شباب من يوم كذب كذ زبالة ربي كذ منجد إذا نعم فولائكم مع الذين أنعم الله عليهم أحسنت يا أخو ياسين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسنا أولئك رفيقة من قد نعزي أوم هبنا قلوه من قد مرحكا يوم من نبيات من أنبياء نتوم صديقين نتوم شهداء أبقنات من أنت أتي نتكادين كل استوا جوز لموتهم عليكم كمون الشهداء والصالحين نتوم قبرت سلمان صالحين نعوم كم من قدك نعمة من قدز مرح كيوم رحنا هذين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم نايتمز التقطع كلهم من قد أيتم رحنا صمد ما مني ما ربنا من ذاته قد تعلم مغنياته علم لهم دافلت يوم سيقو يهود بزيخاته قد تعلم هذا حدث اسلامي دافلت كقاقه يبلون كونه كان دافلتهم كلهم فل. اذي مقلتنا يهود فلتت علوم لكن ايقنت فلتتهم اتحكين دافلتوا كلهم ويسغطوا نزحكا ما ايقلتوا لهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضالين فضوات ما لك ساتمنوا مني ما تي نصار نصرة فلتاتي بالله نربطه قزوادي لكن فلتاتي بالله بقومه من يقويتهم تلقي حساب سالسلاسلاسية حساب حد وأملاك بلغة كله جيزنت ما لتيه، زي فلتس وعزو، بخ مو خاني رب طفأتلو علم النهاردة اللي دمانته خاونه حديثه بعلمته زي بالله تقوني في ما لتيه، سلازي خابيور والنصارى أدحنا النا من قدي ناي قد زبا لما نقدح حتى لما نقدح زي ما رح كايم رحنا حنت المجرة شا آمين كنونا كلنا أبصلات. أمين دحردنا واستغننا لا تاميم شدة تقرنا قاصدين زدلاه مالتي ولا أمين البيسة يعني نب كعبان دحرد يقوم إله سلز تاميم تخص بلدتي أمين اللهم استجب أنت ربي تقبل مالتها زا أمين زا أبصرات أمين كلنا لكن تاميم شدة بالله قال يوم أمين إله لا آمين فوكس آمين تنا ربنا قبلكنا مالتي سلسلة سعة خلال الله أبجعت توكبل سنلكم سلسلة معكموني جزاكم الله خير ربلكم زعات على قدامي تدرس إن شاء الله أبتأخر أي تدرس زمست سومن رب الراخ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركات